كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آسيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونهلا يَتَقَاتَلُونَ بَيْنَهُم إِلَّا بِالْثُمَّ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْ تَدْرُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالْثُمَّ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ أَنْتَ تَرْفَعُهَا رَبِّي نَسْأَلُهَا فَيَدْرَاهَا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أرن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به وجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكر